بسم الله الرحمن الرحيم وين لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة